O dezle şönuf رب اكبر اللهم اجلنا بينا يا رب ان Oh, जी yeah. محمد <تصفيق> <تصفيق> هبالت في حاله Allah'ın ríes eres tres en Janiy جن... İzlediğiniz uh -huh. uh -huh. إِنَّ لَنَا فِي <تصفيق> Oh Hello. <laughs> عليه الله اكبر وان في et tu